يروح الناس عن أنفسهم بصور كثيرة يسافر بعض الناس إلى الخارج ويزورون بلاداً مختلفة ويروح بعض الناس عن أنفسهم بمشاهدة التلفاز أو القراءة ويفضل بعضهم الذهاب إلى البر وقضاء أيام فيه ويفضل بعضهم قضاء الوقت على شاطئ البحر يسبحون ويصطادون السمك اتفقت أنا وأصدقائي أن نروح عن أنفسنا بأسلوب يكون فيه ترويح وفائدة في الوقت نفسه يحتاج الحي الذي نسكن فيه إلى مسجد بدأنا العمل في أول يوم من أيام العطلة كنا نعمل من الصباح إلى المساء قضينا ثلاثة أشهر في العمل الحمد لله الآن لدينا مسجد جميل يصلي فيه أهل الحي